فكان ف علقة ل خ موسوعه ف ج ل م ن النابلسي ز و ج ي للعلوم أ ا ل ا س ل ا م ي ى